أدرك تراتك أيها الموتور فلك بكل يد الدم مهدور عذبت دماؤكم لشارب علها فصفت فلا رنق ولا تكدير ولسانها بك يا ابن أحمدها أتفعون أفهكذا تغضي وأنت غيور نعم سيدي أنت الغيور ما صارم إلا وفي شفراته نحرد لآل محمد منحور خدهم فسنة جدكم ما بينهم منسية وكتابكم مهجور سيدي إن تحتفر قدر العدى فلرب مأمى قد قارت الذنب الجليل حقير ولو أنهم صغروا بجنبك هنمة فالقام جرمهم عليك كبير ماذا صنعوا غصب الخلافة من أبيك وأعلم أن النبوة سحرها مأثورة والبضعة الزهراء والبضعة الزهراء أمك قد قضيت قرح الفؤاد يعز عليك أن تسمعها قرح الفؤاد وظلعها مكسور هذه أيام الزهراء ايام عصرها بين الباب والجدار في هذه الليله الزهراء تئن في هذه الليله الزهراء تصرخ في هذه الليله تئن بهايت على عينها واخرى على الغدار لا ابني من اين امينه من اين امينها هل مذلتم تلع هم الباب أمين مسمار صدرها كالي يأيبها يأي يأي بين الباب والجدار ما هو هم الزهراء الأكبر كان همها الأكبر هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لما افاقت من غشيتها ما وجدت عندها عليا خافت على علي تفتت الى قضة ها اسمحوني شوية صحيت يقضت لا يحقيني لا حقيني يا متكسر ضلعي وسقف مني جنيني يا فضايا وين حادر خل يحضر خل يحضر يا الله والساعب يحضر يا الله